أما بعد fa ya ayyuha al ahibbe kabla ya kuanza darasa ya leo upande wa بس ikiwa kutakuwa na maswali basi yapenyeze kunyweo mlango yarushwe hapo mbele kunyweo mlango kuna kijana hapa kila mara yani yeye analitoa kabla ya darasa kuisha ndio mwenye kujibu kuwapatia maswali maswali yanakuja baada Beginim tua xadibu musvali kalam, ude u xa ixa, pefu ma peimu, nu a Leu, lahi wa poti, tuengiakoni mlangu wa pili, katika kitabu bu s-sijam, catika għal al Jana, wa kwanza, uliokuwa ukizungumzia wajibu wa som na wakati wake lakini mlango huu ni wa kwanza umeashiria karibu mambo yote ya milango iliyobakia kiufupi milango inayofuatia inaelezea moja moja kiukunjufu kiurefu leo tunaanza hapa asema alsheikh Saleh Al-Fawzan hafidhahu Allah Taala ونهايته هنا نملاق هنا نظممزية وقت وقوانزة صوم كتك سيكو وقت وقوانزة صوم كتك سيكو إلي جمبه إلي تقول تجانا للي أشيريو للي أشيريو جمبه إلي كتك موانزة وصوم كتك سيكو لمشواشو لكن ليو يتظممزة كوريف أسيما الشيخ حفظه الله تعالى قال الله تعالى وحل لكم نمينك سيمة أسيمة الشيخ وجه موجه فهميك أناني آه الشيخ صالح الفوزان طيب قال الله تعالى وحل لكم ليلة الصيام رفضوا إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروا هن وبتغوا ما كتب الله لكم وكلوا وشرب حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل آية هين أسمى الشيخ أمنكوا ابن كثير كتكفوا تفسير آية هين أبو خانفة ميتنبوليزة جانا نتو كي يلثي جانا طيب قال الإمام ابن كثير رحمه الله هذه رخصة من الله تعالى للمسلمين هنا نروحصة نروحصة كتوكا كناني كالله علي تقوكا كواباتيا وإسلام ورفع لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام ناني كوندو إلي حالي إلي يكوى موظنم وإسلام يعني حالي إلي كوندولي إلي كالتو حالي نجيني يعني نكون سيخي حالي ليكوا ما ظنموا وإسلاموا كتك عبادة يصوم نعوني حليقان أسيما فإنه كان إذا أفطر أحدهم إنما يحل له الأكل والشرب والجماع إلى صلاة العشاء أو ينام قبل ذلك ما ظنموا وإسلاموا لكوا منتونا بس يجوز يقول كوني ونجمع بتوكبا داكو فطور مبكا مشو موجا قتكا مويني طيب كوانزا إما صالي عشاء كيفيك صالي عشاء وكصالي عشاء خلاص فكونا تنقول ولا كوني ولا جمع طيب أو أميبتكي ونو سنجيزي قبل يا صالي عشاء ها أمي فطور وميصالي مغرب usubiri sala esha uchofu na nini amilala خلاص hata kiamka kabla sala esha hapa itakulae tayib yani kikomo lkoni moja katika mawili imma ikiwa hakulala kabla ya esha basi mwisho wake ni sala اسيمة، هيفون دبل فكوا، نا بلا شكة، إلкоاني حالين قوموا، آه، قومي فونغاس كمزيما سليوب، نمتو بيجيني كازين قومو زماني، كلمة، وتشنجالي، آه، شاكو فتورو بيجيني كيدو قومي كل كيدو قومي كل فيزوريو سنجزم مكشكوه فلاس إنتها، بقاس في أبيلي طيب، أنا نقبل كثير أسيمة. فمتى نام أو صلى العشاء حرم عليه الطعام والشراب والجماع إلى الليلة القابلة يعني أكلالة أو حتى ما أكلالة وكشكس العشاء خلاص قفيت ولا قوم ولا جماع مبكة أسكوا ونوفوتي فوجدوا من ذلك مشقة كبيرة وكفاتوزيتهم كوسانا كوني حكمهيو كوني حيث أباح الله الأكل والشرب والجماع في أي لا, لا, لا، فوجدوا في ذلك مشابهة كبيرة، فنزلت هذه الآية. آه، البو يامب للبكوانيز تو قواؤه. آه، الله كترمش آياتهني، رخصة قوتيه، نك واندليا ولو زيته، واليقوه قد حكمه إله طيب، أسمى ففارحوا بها ابن كثير أسمى وكفراهي، وكترمك حكمه هني فرحا شديدا فراها قب حيث أباح الله الأكل والشرب والجماعة في أي الليل شاء الصائم. كلك و الله أمي حلاليش بعد آهين الترمقة كل كون يوم جمعة وكتي أو بعد أكلانا أو حكلانا أو قبل عشاء أو بعد عشاء وكتي ووت وسكم بكا وسكم ويشة إني طيب الصادق. نعم. عسى إلى أن يتبين ضياء الصباح من سواد الليل mpaka weupe wa mchana au weupe na mchana ubeinike mana na weusi wa usiku nao ni pale wakati wa alfajiri ya pili ha mwangaza ule Wana na kimwangaza hautoki ha, giza mara mwangaza babu kama vile saa moja ya asubuhi ila hivi hivyo kama vile giza haliingii kama ghafla sivyo so, giza huaza polepole kidogo kidogo likashtart dipaka likashikana saa saa Na mangaza ne Al alfagero sadi, alfagero muangaza konie, ufu, kule, hivi, na mangari al Ondu alfagero japili, alfagero sadi, uan za na ule, uki Na, kwenda مستطير هيني مستطيل كمان أبو زلمة متمتع ليزلم أو معترض مستطيل. طيب نعم, نعم, نعم. <تصفيق> هاي ومنين ابن كثير تقول زي آية هيني كوا نروح سا إلى كوجيا بعد حكم يكوانزا كوي ما تشرح برا كوجيا وحكم يكوانزا اللي قادم ها كنا أنفونز كنا اختبار كنا اختبار سكيا <تصفح> مشوا هم كومبيو هم دفتر موجينه بوره سؤال ليزكوجيا ما إن زحكم يسوم البترم كواتو والكوابة هذا كفتور ونفاح كلما كان مشو غاني. لما مشو المجابي، ميقولي. موجات كم طيب. إما أصلي عشاء خلاص اليومشو. أو أو أميله قبل عشاء تقبل كله لقوقا كن يومه. مهم ويا مان بويا يفضي ويربي تي. نعم. أسمع الشيء خفظه الله تعالى. فتبين, فتبيّن من الآية الكريمة تحديد الصوم اليومي. Bidaia, tenmoni, aia. Conehini aia tu kufu, imebeinica, tahdi, manzo, fahkwah, di diwa, kue pawazi, jambula, manzo fu funga, na mușu fu funga, ca tkasiku. Taib, bay, bay, bay. Na, toka, kunehk fu gani, ce aia. Aia, nidea fu zideo. Ha, Kufunga? gani, fu حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط, الخيط الأسود من الفجر هل ها؟ نموان زوى يعني كولكم روسيوى ها؟ كولكم روسيوى كولنا كوني وانبكى يبينيك الفجير وانبكى وانبكى وانبكى فتحكم معنا نجيزة لوسيكو موشو كولا معنا يكي؟ نموان زوى طيب؟ موشو كفونكا؟ ثم أتم الصيام إلى الليل kisha mpole mshafunga iki mezeni someni someni mpaka usiku. Maana usiku ukifika da musho wa nini? Kwa kufunga. Kwa hivyo mwanzo ni alfajiria pili kutoka na mwisho ni kucho kula na kunywwa ha mpaka alfajiri ya pili itoke yani muda wote huwa mehalalisha watu kula na kunywwa wa usiku kuna dalili ndani ya kupendekezwa jambo la daku a as-sahur tayib as-sahur au as-suhur ikija sa yemaanisha kile kinachofanywa hapa ni chakula si ndio kinacholiwa ma yutasahharu bihi kile chakula chaiitwa as-suhur as-suhur kwa dhamma ni kile kitendo cha kula kama al-wudu wal هذا كنا ك.Pending كذا الصحوة يعني تين ولا طيب وفي الصحيحين نكتيك صحيح بيدي جاني نجاني صحيحين يا مانيشين صحيح البخاري ومسلم نعم فتح الله عليه عن أنس رضي الله عنه قال أتوكك وأنا سردي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فان في السحور بركه تسحروا كلن داقو فان في السحور ها سي و ضمه و فتحه و حقيقه kunye chakula kinachuliwa طيب واي حديث hii Mana kieșa cu la kile baraka, cu kukua vaciu aite putile baraka. Na bleha pa metu ambrisha, a metu ambrisha Amri ya nini, Amri ya da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, كأمهون والإسلام نكفونها كأهل الكتاب أهل الكتاب اليهود والنصارى ولكوا كفونها لكن تفوتياه نكفونها كأمهون نقول ذاكو نقول ذاكو وأول قوة ولي ذاكو كما الفثبوت كتيك حديثي يا عمر بن العاص اليوكو كتيك صحيح مسلم أسمى أن تومي صلى الله عليه وسلم فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور فنبنوزي فنبنوزي ليوكو بيني صوميات نصوم يا أهل الكتاب نقول أو نشاكول نشاكول نشاك سحور طيب إكي وحالي نهيني باسي ينباسم الإسلام آوين بدي وإفادي جنبهيني قول داكو ها نداكوا اللي هو السحور يا توقعينين سحر سحر وكاتي السحر ما قبل الفجر ما قبل اللي وكاتوا قبل الفجير يعني الفجير قبل كونجيكم ودمتاش اللي يسحر طيب سمتو على بعد ترابيس وميدا كلانغويل أيوه اللي داب هو اللي ها لا تكولا بين بين طيب نعم المهم asema عليه alayhi salatu wasalam hili ndio tafaudi ikiwa hiyo ndio hali kama nilivyosema yampassa kila muislamu awe na bidii kuhifadhi jambo hili hili jambo lisidharauiwe na lisishukuliwe kiwepesi kwa nini kwa sababu kutefu kufariqiana na kutofautiana na ahli alkitab ni matlabu shar'i ha sisi tumeamrishwa kufariqiana نمتومي عليه صلاة السلام القو النبي دي قو فرق فكوا كسم ما يهودي قو تومي هو يهات كيتو ها تلجو فنيسيس بقوقو خليفة لنياكي طيب إل نظام مطلوب شرعي قو خليفة أهل أهل الكتاب نهيني أسماني فصلن يتفاوت كوايو وإسلام وفني بدي كل هفادي جنبه هني والاس تكليه كيو بس علاه فايدة ذاك اللي بل يكوى نفوم بجنفوم نكفونك كنا باركاً لديك نباركاً البركة كثرة الخير كثرة الخير كيف أن يكون بها لذاك خير نيجي زمن بيتا خير نيجي وزمي زمن بيتا نعم عندما هي شيخ صالح الفوزان حفظه الله أسيما وقد ورد في الترغيب بالسحور آثار كثيرة يميكوجا أو زميكوجا آثار ahadi nyingi ziki fanyia ziki zikiwahimiza watu wa walidaku ولو بجرعه ماء hatta kaman kwa tamaa maji Kuna kitu inukwa inuka usiku kunwa maji yale uliyonayo umeshiba lakini wengine huona ni kuwa shashiba tumbo ni mtakana na da kula kwa si habari ya roho ha? umeshiba amka kunwatama la maji kidogo ile baraka ya sahuru upate na sunna ya kula daku upate kwa hiyo chungu mzima kwanza ni sunna na farathawab pele kuna baraka ndani yake na baraka أقول إن كان هناك أدلة ومزيما أقول لكي ستيزة جمهي أقول ولو بجرعة ما حتى كما نكون تم الماجي هو يقول له مشيب أو متكاد إنه يكون تم الماجي طيب نعم ويستحب تأخيره نعم نعم سحور إلى وقت انفجار الفجر مبكا كربية وكاتوا كبسوك الفجير يعني كتو موزا إلى الفجر الصادح طيب إذا جاءنا بنا في ذلك هنا نقول جديد حديثة لإبوكية أبو ذر هذه التعليقات التي نزل لكم نتواسي تفوتكم جزو غرتاس طيب نقول جديد حديثة لإبوكية أبو ذر رضي الله عنه كما يقول جديد كمسند الإمام أحمد وأمته صلى الله عليه وسلم كان يقول الكوكيثمة لا تزال أمتي بخير ما أخر السحور وعجب الفطور حوات أم وانك كبكية كني خيري ها مدام وتبكيه واو كني جنبهيني لكو هراكيشة لكو تلويشة داكو نكو هراكيشة كفتورو طيب na kwa hivyo hapa tukahimizwa jambo la nini la kuchelewesha dhu kwa hivyo ni sunna kuchelewesha dhu na hili ni haditha ambayo ni yani ni haditha lakini maana yake ni kwa sababu kwenye hadith chungu na ni hadithi iliyo Muslim hadithi asema kumtumia ali asema nini زيد بن ثابت منيوه تسحرنا تلكل داكو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فموجنا متمي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة تكمل زداك وتقسمانك صلاة صلا جاني الفجيري ها بايب أكثى ما يلبوكيز يلبوكياناني ألبوكيا زيد بن ثابت مقبني أنس كاتني حديث كم وليزا ممبيا كم كان قدر ما بينهما كل ما نمتغان بينه نينك لدهك نقص مقصالي ها سكي ليزا امان بيه زيد بن ثابت خمسين آية يعني قدر قراءة خمسين آية قدر يمتغ ويزاك سومة آية خمسين سومة آية خمسين كيف يستوكوش ها ألافوا سومة آية خمسين ونغلين دي كان غاب ويزاكوشكوه داكيكا چاة داكيكا چاة طيب نين دي وصنا تومن قوة كتلوشة سحور طيب داكو أين لديه شيخ صالح سيما ولو استيقظ الإنسان عليه جنابة حليك وانزا أو طهرت الحائض أو من يحيظي أكبت الطهارة لا الحائض طهرت قبل طلوع الفجر من يحيظي أمي طهريكا قبل يكوشموز الفجيري طيب هو يعني صوم وكتواك هوجانز أشك وطهارة بلا شك أتفرد صوم لفرضي كواتيك وفنك فرضي قاني كوكي utumsema jana fardhi zipo mbili ha fardhi gani kwa huyo aliyotahirika ametahirika kabla ya wakati wa somo tuanze alfaradhi adaan utekeleza si ndio yani yeye hafai kula sasa kwa alipe baadaye a atafunga faib kinyume na kwamba alipata tahara baada al-fajiri chachomoza al-fajiri ile ingia baada tahara a hui ni kinyume, hui atafanya imsak Atajizu ilia Lakini siku funga ni imsak Na atailipa ile siku Taip, hapa zunzionani Aliyotahirika na hai zi Tabla ya al-fajiri kuchomoza Kesha al-fajiri yika mchomokea Yiku tahara Lakini hajaoga joshu La kuondoa hadat hubua Ha, ifamike vizuri Tahara, yapatikana vipi كتوك ما جي ميوبي هناك وجوه ما جي ميوبي خلاص هو هني طهارة أشباتها طيب لكنها جمكيني ككووغة الفجيري من شموزة حكموا ياكين طيب أثيما الشيخ فإنهم يبدأون بالسحور طيب إكيوا وقوانزا مثلاً أم يمك الفجيري بدو كدوغو أجي شموزة سحور هو يوم نمكي ame amka kabla alfajiri kuchomoza ah bado kidogo Atanza na sahoro hata sema acha mwanzo nikimbilie mbio nikaoge josho Kimanza koga fajiri ilichomoza sahuri kwa tena خلاص kwa hivyo mwanzo alidaa ku kwanza kuonesha kwa sunna ya kula daku kwanza kula patiliza baadae alfajiri inaitoke utaoga hakuna hakuna ishikali asemakwanza wataanza na nini na kuladako kwa sababu ukichelewewa itapotea ile kuladako hieni sunnah hii itaondoka na ili ya kuoga إلى بعد طلوع الفجر. بكر الفجر يشموز يعني وتأكل داك قوة. ها؟ إلى الفجر يستي شموزا. وينزل داك قل الفجر ما شموزا؟ نمني طهارة. ويجي تواعي نال بعد الحيض أكو طيب؟ نهيني. نحكمهم يقول يا كوتوك أو من ينجوا كبيتيه بدليل لم تومي صلى الله عليه وسلم. قوة. عليك بنبوكي ونا Acolo genaba, hai de aoga, ha? N-a cai nuca somuiaki, ivo funga. Ah, dica ma cauie ha? Alafu aoga Baada al fajiri sa tendo lilium patia genaba, ha? Ei care ni ce usiku, valku fani ca al fajiri, ha? Lakin am intrelesa Paka aoga pak al fajiri ma chomozata inai? Hai dorocultitu, n-am tahara, mi kabla al fajiri ukchomozata. أمي تلقيش أتوكل كوجام بكل عليه الصلاة والسلام علي رفانيهني نهيل مكوجا كتير حاجيتي الله عليه وسلم عائشة أم النبي صلى الله عليه وسلم يصبح من غير حلم ها عليك جناب سجناب Je raha bala jamaa akiamka ana janaba naib thumma yasoo kisha afunga wala halimvunjie saumu yake jambo lile a madam kwa kwaingiliwa alfajiri na hajaoga hilo alimharibi saumu yake kwaifa ataooga baada alfajiri na saumu yake iko sawa naam lakini kuna mambo atakatuatiilia akilini hapa tayib ni wajibu wafanye kuoga baada alfajiri kuchomoza fajili shachomoza afanye haraka kuoga kwa nini kwa sababu mwanamume ni fardhi yeye kwake asali في aljamaa fi almasjid pei polisi mpite la salatu أدريكي صلاة haraka في المسجد ajiriki salatu ونخياري وإذا almasjid na nome na wake na khiyari waweza kuchelewesha zaidi hapo kwa sababu si wajibu kwao nini salatu aljamaa lakini wajibu kwao ni waoge kabla ili kabla ya jua أكيلوا وحكايوه ليم مي... أقبله مي... حال جاريني شموزا أكيلوا وحكايوه ليم شموزا أتحاتا مدام بي كوا أميتو طيب تفوت بين أنومن أناقة كتيك كوهاراكيشا كوجا بعد الفدير في شمو نعم طيب عند لي أشياء غصمة وبعض الناس ها برتنا بهيشاممبو هم بقوم بيفانو بعض يوادو بعض الناس يبكرون بالتسخر ونفني هرقة كل ده لأن قلداكوا ما بيمه، يعني هوا ليش لداكوا وقت واقف؟ لأنهم لأنهم يسهرون معظم الليل وسكومين جواه كليتماته، آه، وكيشا. طيب، ثم يتصحرن كيشا قلداكوا، ونبقوا شجوك أسافكوهى، وبывают لداكوا، ولكن من كلا لا تبيتكيو، تندو بجد كلاتكيشا. وينامون قبل الفجر مساعات kabla alfajiri kusaliwa kwa masaa kadhaa masaa mawili matatu ndo sasa chakula milala mkula mapema si wakati wake taiba naam asema wa qadirtakabu idda ta akhta hawa wameparaga makosa kadhaa mwenye kufanya tendo hili ana makosa kadhaa ameparaga ha laweza kuja swali hapa watu wa aina hii ni wameparaga makosa mangapi kukesha kisha wakaladaku kabla ya صال الفجير كما ساكذا أكل على أنا ما كسما أنك أريد أن يفرق أو أمي يفرق هايا نوفوات قوانزا أسيما لأنهم صاموا قبل وقت الصيام ومفونق قبل وكاتي وكفونق كفونق نين. كوانشك أولا سيديو الله أسيما نين حتى, نيني حتى نيني. انتهاء الغاية مشوككوم حتى يتبين لكم الخيط الأبيض والأبيض من الخيط الأسود من الفجر فجر فجر ييه؟ أمي ستة سما يا lij fa outfitsهم أ sudıtاء 성ف يقول منين يقول ما يللال شهرεται cany�도 يقول مظهر هيد منثيل السبب لم يتمكنك للغاية أن�� ست ست ست و channels في الم history أو سنن كwaukee أو ست ست طيب طيب يأنى mig я ما م Luther كان في Kardash ونت فيarn طيب يعني الفاني Ly k ما بيما. Să ne ducem Să ne ducem la la un asia. la un imsac, la un la un asia. la Să kwa juu lakini kwa jamaa ataikosa kwa hivyo galiba ni kwa kuwa الله sala al-fajiri kwa jamaa pamoja na watu msikitini fa yasunallahu bi tarkima aujab Allahu alayhim min salati al-jamaa wa min maasi Sala ili ya faradhi ni farazi Na kuisali kwa jamaa ni farazi nyingine Domana mtumi alayhi salatu wa salama Sama na kadha mamtu Ni mifanya alimikuwa Ni mtu bin nas au salishe watu Kisha mini toki na kikundi cha watu Ni lindinkawati moto Wenye kusali majumbani katika wanaume Wasi kusali jamaa Misikitini Lau kusinke kuwa na wanawake na watuazima Yani wenye ndani ya ile nyumba hili paka mtume awe na hamu kuwatilia moto ni maana wamfanya nini? Wamiaacha la wajibu na wamfanya la haramu ikiwa ni sunna mtume kata kuwatia moto? Ha? kwa hivyo ni waje, tayeb. Jambo huyo يؤخرون صلاة الفجر عن وقتها. Bapegene huweza ukaitonje wakati wake kabisa? Jua lichakuchwe endo uzunduka sasa. Ha? Tayeb. أسيما فلا يصلونها إلا بعد طلوع الشمس هذا هو صالح والشتوك وهذا أشد جرما وأعظم إثما هو إجرام يكب وزيد أوه لكن يكب وزيد نما ذنب يكب وزيد قال الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون ذبكالي يا والد وإنه قصالي حليهني يقول شيء ليش نقول توصل يا وقتواتي وليوكي ونام هلا لا بد ان ينوي الصا... الصيام لا بد ان ينوي الصيام الواجب من الليل اكو نبودي اينوي لي الصوم يواجيب؟ صوم يا واجب صوم يا واجب صوم غني واجب رمضان ايو بيكيكي صوم يا تني واجبو بي صوم نذر تني يعني صوم ذا واجب لا بد ازيك نيه السيكو يعني قبل كتوك الفجر الصادم ما أنا يأكلني عبارة ما أنا تنبيه ها أتخذي نبيه ما أنا عبارة كما هنا يماني شنين لابد أن ينوي الصيام الواجيب من الليل هكو نموذي أنوي صومي واجيب السيكو ما أنا يأكل سألني هاي فإنني ولي جوه إلو. طيب هل سألتها نقول لك نقول لك التاج ها تنبيه ningine ha kuna mantoku na mafhumu sio leo ha hadha huwa hapa sema ya wajibu maana yake ni nini saumu ya sunna huwaweza kuikania mchana baada ya fajiri ishatoka majamu madamu hujala madamu merauka hujala hujanwa sata mini funge fulilize hiyo songs nia خلاص طيب poi hapo koi khus tukakuwa som al wajib ma nakie som al mustahab si wajibu kuwekania usiku hata mchana waweza kuwekania naam falu nawas siyama أكبت كيوا، أكم كالفجيرة شتوكة؟ خلاص صوميائك كوساوى، ثم فإنه يمسك يعني يسوم يعني، فدلي أنا هنا، نصوميائك ثم وصيامه الصحيح دائم، صوميائك يعني يمسك بما أنها تقول داك وصمت شبيته. طيب نصوميائك كصحيحنا متميا، كسببنيا تياري ميقيا، حتى كما تذكر يب الفجيرة، نمازوا نعم. حاكم نمسألة شيخة كيأشيرية، من فدليك كيأشيرية مسألة هذا. Jambo la kwekaniye Hapa Vahir Ya kawli ya sheikhina Ndia fatua yake Kuwa yajibu Killa usiku Kwa ini siku na yufunga Yani Sikuwa kwanza ramadani Ni ya yaki kandu Sikuwa pili ni ya yaki kandu Faka na Nakuna kawli ya pili Kwa kuwa wa ramadani aweza kwekaniye Kufunga ramadani mzima Ha? Kufunga ramadhani mzima خلاف بين العلماء نعم من يكون منين ابن قدامة يمت في يعني أقواله زميلي نداليري ذاك طيب أ فصل وتعتبر النية لكل يوم يعني هي النص مماثل ثاتا ابن قدامة ند مذهب يا إمام أحمد طيب فصل وتعتبر النية لكل يوم من نية هزينة و كل سك وكي رمضان يكواز، نيا ياكي نكأند، ني رمضان يبيلي، نيا ياكي نكأند. ني يعني كلا وسيكو، بمبوكي نكفنجا أيكنيا. طيب، نعم. وبهذا قال أبو حنيفة. قولهني دي مذهب يناني أبو حنيفة. يعني لما ذهب والشافعي، نا مذهب يا الإمام الشافعي. وابن المنذر، نا ابن المنذر. وعن أحمد، يعني ما ناكل ndiyo kauli ya ahmadin lakini imepokewa kutoka kwake kauli nyingine nini annahu tujzi'uhu niyyatun bijamii al-shahr yeye mtosheleza nia moja kwa mwezi mzima hii ndio kauli ya pili ah leo umeonekana mwezi kesho خلاص kutoka kwa kwa nini asema إذا nawa yani idha nawa soma jamiuho akinuiliya lakini kufunga mwezi mzima sio siku ya kwanza ni uli kufunga leo siku moja tu a a hiyo itakuwa hiamto طيب لأنه kwani ni wao wasema hivyo kwa kuwa yatosha nia moja ifululize mwezi mzima asema ni anahu na wa fi zamanin yasluhu jinsuhu linia ya saum aminuia kwa kipindi ambacho kwamba yaslahi kuweka nia ya jinsi yale anaoiwekea nia vipi hapo tofauti ni tofauti baina mzima leo kuna ei, hai uezi. Min-i shakania n-tafunga Ramadhani n-zima? Hai n-i toshilezi. Ukeunie lazima? amwezi n-zima? N-i ekenia. Taip. Hu-i wa mekania baada mwezi n-isho nekano. S-i deo? Ya usiku wa kwanza wa Ramadhani. Paale, ya sulihe k-amwekania ya somu. Taip. Hai sulihe m-i t-i ekenia ya somu. Ataka yoi ufunga baada mwezi. As-i deo mekania. La mwezi ule funge. H-a-a. Labudda. Ule usiku. ناوسكو هنود ومكانية مزيم زيم أحسن ديو، نعباديات الجنسية ماذا؟ صيغة مختلفة، صوت صوت طيب، صوت كيف فانده هو أم توشليزة كيف عند هو أنا أنا، إن نعم. أسماء، كذا أسماء، يعني سيسي يا ابن قدامى أو مذهبية حنابلة. طيب أبو قمر اليوم مذهبنا اليوم أبو حنيفة نشابة. دليل زع والذبي. أسماء ولا نسيسي أنه صوم واجب. قانز. كل صوم يلسق ورمضان يصوم واجب كي يأكل لازم هوي فنقول ويفو لازم يبقى كيوسنيا ياتي كي يأكل طيب فوجب أن ينوي كل يوم من ليلته كالقضاء كما كل يبا متى دعي ورمضان لا بد كلا سق أي وكنيا سنديو لا بد كلا بس نيل صوم يأصني بالليل كلا سق Jambo la pili lasema walianna hizi ayyam ibadatun la yufsidu ba'dhaha la yufsidu ba'dhaha bi fasadi ba'd. Hizi siku ni ibada, kila siku ni ibada. Inapofisidika moja hailazimishi kufisidika nyingine. Badala mtu amefunga siku ya 5 Haa? Kufisidika baadhi, hai ilazimichi kufisidiki? Baadhi Kwa hivu, chanje kutangiza baadhi, hai ilazimichi kutangiza? Baadhi Taip, yavu, niya niya niya kutangiza saum, bila niya insihe Kwa hivu, kila siku yunaniya, niya yaki kivi yaki Taip, hilo, mi-jambul la pili Jambul la tatua sema, wayatakallaluha ma yunafiha. fiha Siku hizi za ramadhani zote, zina pitiki wakati kati niya niya Coneștă-te cu un la cum tu la na pili, katikati kuna mambo, mi yenye mi mi mi kwa mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi na mi mi mi na siku. mi mi mi كيف نقول قوائل سقافيلي؟ وعلى قياس رمضان إذا نظر صوم شهر بعينه. اه؟ متفهم يا نذيري؟ مين تفونجا لله مزي و ربيع الأول أو ربيع الثاني أو جماد الأولى مثلاً نذيري مين كان جماد الأولى يوتكملي نذيري لله. طيب هو فيلي فيلي. <تصفيق> نية ياكل لزيمة كلا كلا سك قامت الفضومنة في رمضان فيخرج فيه مثل ما ذكرناه في رمضان ها جنس لزيمه طيب يعني صوم واجب لزيمة نية إذا كل سك وكنيه يصوم إلى وتكايو إفنجا. نعم هذين يقول المين والأحواء بلا شك نكلا سك وكنيه هذا هو الأحواء ها دليل يا ياكم بندقية وانزاك يعني كنا نص صريح كسم قوة نية يا ما زو يا اين أو كنا سكنا نية ياكي. نص صريح لا هكنا قوي فهذا اللي كنا جاليا الأحوط شاء الله نكون كلنا وسكون توجيه هذا هو الأحوط نا قول زو تبيز كنا ايمة نا كنا زاو ام نظرية نعم على كل حال أين لي أشي ويستحب تعجيل الإفطار. يبينك إذا قهر كيشة إذا تحقق غروب الشمس، بيني أنا كهاتيكيشة يي كقوة جوا لمي في بجوا لمي كوشوا. من جيز نزفواته. بمشاهدة فيها كل يوم من يوم جوا للشزامة. أمي اليوم من يوم كنت ولا كبانزا. أو غلبة على ظني. أو إك غليب لما كُجوا ذيبي أسمع بخبر ثقة يها كلنا نشوف ما بنا تياري تيم ده ولمن تنتقى ها أوكي. خلاص أتقوله طيب أو باذان بخبر ثقة بأذان أو غيره إما أذان أذانك كدينيو يجول شكوشوا خبر طيب أو سيا أذان متم طيب ذا تهزو يجيو زمكوا كفتور وكفنجو وصو كوا هاي نية تني كوه دليل يا ك فعن سهل ابن سعد رضي الله عنه. الدليل يا كوه ركيشة كفتور. كقوة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر. حديثهم متفق عليه. ها نية تيجان جوف اللي حديث مشارقني مسند أحمد. طيب هوا توا تكو كوني خيري. ما دام واتكوني كوه ركيشة كفتور. تكو هر كفتور قبل جوا هل huku sukuuharakisha huku unde kuharakisha basi wengi ungefutu huru mchana wenye nasiri zaidi hakuna tano za za kuhakikisha kwa yote za وقال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل حديث خدسه نمتومي عليه وسلم وقال الله عز وجل إن الله أحب, إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا مجأة لكذا زيدي كوانك والله سيما نيولي مني كفتورو حراك زيدي مني حراك كفتورو يا سبحان الله الله أمبين دولي مني حراك كفتورو سيسي أمكي سي جاي لمني حراك كفتورو أمي فونغم تنمزي ها ده كي كمود ينفيلي هو كده قفط سبيري موازين زلفة كوكا والله المستعان نعم ألفا دلية سماشي حفظه الله تعالى والسنة أن يفطر على رطب سنة يفطور ورطب رطب, رطب. نتندفريش ها زانزكوتون فرش فريش ها هذي كوكا طيب فإن لم يجد أسبابا رطب فعلى تمر ساسا يفطور قنين اليوم Kauka, ești neștiut cu jaca ha? Ha, să-i zic na fresch, nasi cu al tot, Nu, tafou, zimi zimi cu cu na Alaf fa a popate pia, بس يفتروا النماجي وذلك لقالي حديثي أنس من خولي أنس رضي الله عنه البتوليزة حالي أمتوم سيما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتروا قبل أن يصلي على رطبات كبلك صالح سيكم يذنية وسمعون دون الصالح كن النهراء كم لا كبلك جي صالح افتروا نتين ذا يعني رطبات طيب نروطل كنت فريشي ذي طيب فإن لم يكن طباد أسببات زيتين فريش متن عليه الصلاة والسلام فاني فتمرات بسي زيت زيليا بزقابا زميكوكة زي طيب أي يعني زميفاديوة خلاص تفرشتين نعم فإن لم يكن فإن لم تكن تمرات زبقوه تمرات حسا حسوات من ماء في جمتمه يا نعم رواه أحمد أبو الترمذي نعم فإن لم يجد رطبا ولا تمرا ولا ماء يتفك يفاتح ها حكونك قوى تتكشني ها أكون مبلغونه كبسه مبلغونه كنيديني أكون نيا للي كم توم توم ينتجاج تند طاي أميتاج الله خير أميتاج رطبات تمرات أو ما تاد ها لكن بعدها كوتك ها ستتكزي خلاص لا أكون Baada hăpa, wasema, alamata yasar Mnus, a-cupară și alamata yasar sahali, tui e alii Daib, tui cu eka sunnă cua kitu fulani dochani Naam, alamata yasară min taam, Hapa, kuna jambo moja muhimu Wati huje kia sunnă, cuti cua kini akili zaham Ha? tatu, tano, saba تيسا <تصفيق> كمنا موجة هكونا سننين ها سنن قولة إما رطب أو تمر أو كنو ماجي هكونا كوي كيداد يعني يا يا ويتر طيب ناوي ناوي ناوي ناوي فطوة بن عثمين رحمه الله تعالى البوليزة سوالك كيفية فتاة ونور على الدرب طيب إذا كنت كثيرت ياكي مزمير كوليو مئتاتنا خمسين لن أسيما ليس بواجب ولا بس سي واجب ولا سي سمع أن يفطر الإنسان على تمر على وتر. منتو أفطره كوطر إذادي ذا يسيقوني كميرا بيده ثلاث أو خمس أو تسع أو سبع أو تسع إذادي كميرا إلا يوم العيد اسبقوا سبيعيد عيد, عيد الفطر عيد يا فطر فكياك دوما بقام بإمثبوته توقع مطلوبين سلام كوى قبلها جيناك صالي ألي كيلة تمرات وطر حا واتوقن مدام دموين عيد منك وطر Sasa tumikisia na sisi ha? Hakuna kukisia Kapsa Kukisia hakuna Naam Ndwa sema hapa Si sunna hiyo Na mtu wakijivekea kuwa ni sunna Itakuwa ni Nibida Mtu Hamifturu tuteleteatu Mthala Dota yasap Hakuna ubaya Hakujikea ni aja Lakini watu weke kwa kuwa haa sunna kuwa moja Au chatu Au thano Yani Ye Yua Yua Kusudia jambu kama nile Hii itakuwa nibida Nibida طيب. نزيادة كندينا مقبهاي قوة. عند الشيخ سيمه وهنا أمر يجب التنبه عليه. ها فكنا جامبو ويجيب كل أن بعض الناس وبعض يواته. أسمه قد يجلس على مائدة إفطار. ها نعم. جامبو بلوكان با الشيخ سيمه ويجيب كل تنبهه إيش؟ يواته قد يجلس على مائدة إفطاره. هو عندك كتيك ونميزاياك ليك وفطوره أو بحلا أو أو نميزه يكفتوره أسمواه عشاء كبدم بنجواكي وسيكوبان يا عشاء سيبك يعني كل سوا سوا طيب أسمواه ترك صلاة المغرب مع الجماعة في المسجد أكانت صلاة مغرب كجماعة في مسكتيني فيارتكب بذلك خطأ عظيمه و هيل وقام بحرج كوسا كبوه وهو التأخر عن الجماعة في المسجد واجه جماعة مسكتيني اللي نكوسه ويفوت على نَفْسِهِ ثَوَابًا عظيما فموجه انكوسا ni dhambi amifanya na amejikosesha thawabu kubwa kwa sababu sala ya jamaa haifanyani sala nini ya fardh kwenye hadith ilikuja sala ya wewe mswali swali ya fardhi moja mwanzo ako msalihi huyu moja kwa jamaa ameandikiwa mara 25 zaidi yako umezikosa zingine tayib hilo njambo la pili njambo la tatu wayuarridu wayuarridha yuyepeleka ili nafsi yake أو قمني رطب أو تمرات أو قمني ماجي كيلو قبلة بسوان. طيب، ثم يذهب للصلاة إشى صالح ثم يتعشى بعد ذلك. إشى اللو عادي على شكل شاكشة، توسيق نعم. أناس يستحب أن يدعو عند إفطاره بما أحب. هبت نبهيني بزوري ألفاظ الشيخ. آه، شيخ فم تومي دقيقة. سأنا كوني ألفاظ. أسمى يا بينديكيسا نتو. أومب وكاتب أنا يو <يتاكا> طيب كاتك قال صلى الله عليه وسلم تومي سلم للصائم عند فطره دعوة ما ترد من يكفون جوكاتب وكفطر أنا دعاء يعني أنا أنا أو فيادعاء كومب أبوكم وقات واقف قفطوركوا ك نعم, نعم. أسمى أبو أخرجه ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو طيب بيلي عبارة بيلي نجان ومن الدعاء الوارد نكذك دعاء رزقوجي طيب أن يقول أسمى يل من يقفنك وقات وقفتور اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت حديثين أسلم على أبو داود من حديث معاد بن زهرة مرسل يعني حديث ضعيف طيب المرسل نكتك أنواع الحديث ضعيف نندو تكوته هاب أو قبلها بترى قل لي منين وللبنك صحدتين أسلم للبنك كت كضعيف أبي داود أخرجهني حديث قلت إسناده ضعيف, إني إني ضعيف مرسل سندياكيني حديثيني ضعيف وسبب وجاني مرسل يعني imeneni imepromoka sahaba hakutajwa taib tabi'i miruka moja kwa moja kwa nani kwa mtume alihi salam bila shaka matabi'in hawakumuona mtume sallallahu alayhi wasallam niam iza kawalipokea kwa sahabi na hapa kutakuwa hakuna ubaya kwa sababu sahabi hata sipotajwa wote ni udul lakini sababu طيب طيب هو حديث مرسل ضعيف بيقول واسما معاذ هذا هو معاذ معاذ ابن زهره تابعي فهذا ني تابعي فايوه ني مرسل هيتوشي بعده مجهول حيجلكني الناني هي ني ضعفني جينا وكو ني مرسل كيشه كنا جهاله طيب يا ابو حديثه يسميه حجه كتو دعاهني انتو تخوتوا كانبياتين الفاب شيخ يسمي اجي ومن الدعاء الواردي هكذا ومن الدعاء الثابت طيب هكذا سمة غير كذا دعاء ثبوت اسمه دعاء يعني طيب الفرق بينه شكلنا كقولي مرسال طيب ولا هكذا كان النبي يقول يعني جزم سمى فيني جزم هاكو فنيا جزم ولا هاكو سماه ثابت أكتمي عبارة بكمبا ني ياو جملة نكت كاليكود ياو تيس صحيح خذيم كود يا ضعيف خذيم حسان خذيم طيب نحن كسماء فم تومي دبت على ألف طيب يملا قاسم قايم ويتقوا دعك ما هيني نكت كذل ذكود يا نشقم يتراجي تنبية فكوزيم كود يا لا فكما هينيشا شيء نكوآ نمورسال نعم ألا فسيما وكان إذا أفطر نعم لكوة هسان غالية زنغتيها ها فاتفوت ها يجزم كاتا كم نسبه شيئا متومي صلى الله عليه وسلم نعم لكوة متومي أكفطور أصلبون وكوة ميكو يكون حديثي طيب أسيما وكان إذا أفطر يقول لكوة متومي صلى الله عليه وسلم ذهب الضم كيوه ميون روكا وابتلت العروق نعم شيفا إمي... همي رو ها يعني إمرؤ ما يكون رقيا وثبت الأجر إن شاء الله نأجره إشان إن شاء الله سبوا طيب نعم هنا حديثي ينقلينه كني أبقى أخرجه أبو داود من حديث ابن عمر الألباني رحمه الله سما كوسه حديثين قلت الألباني يعني رحمه الله إسناده حسن حدثي هنا يسند حسن ah? يكي نحسن يعني نثابت الحسن ندقي الصحيح لذلك بعض السلف القوة فرقنش بين حسن وصل الزوت حسن حسن يعني نحديثي إنكيوانك كثبوتك كتليوني كجوزك كتليجلين حسن يحفى شيخ كفاني الجزم كان الكوامتومي كفاني كما نسمي شيئ قولهين يتطلب قاني كسبابه نصحيح يعني نحسن نثابت طيب نعم دكسم على ما أنت في زنكاتي سانا نيني، ألفاظ أنت مياشيخي. ما أنت كله سما هو استحبو جنب الأقوال زيني. استحباب دو عامة دو طيب؟ استحباب يا فلاني. أكسم كان صلى الله ذهب الضمة أو ثلاثة العروه وثبت الأجر إن شاء الله. طيب؟ الله فقلتني جينا بكم من كذا دعاز الزكوجة؟ كيشك بيني ailaya ke kwa hivyo haikuthubutu kusema allahumma laka sumtu wa ala rizqika afṭartu طيب نعم ألافاً الا فضيله شيخ قسما وهكذا ينبغي للمسلم ان يتعلم احكام الصيام والافطار وقتا وصفه هيبن يلڤو پاسوا مسلم اجفنديش حكمه ذا كوفнга و حكمه ذا كوفوتورو كوفونغوا ها وقتا وقتي يؤتها يا تكمل فليش حتى يؤدي صيامه على الوجه المشروع إلى إفكيه كتكليز صوميا كفنجية شريعة. الموافق لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم من جي في كيانا صلى الله عليه وسلم وحتى يكون صيامه صحيحا بكصوم ياكي إني صحيح وعمله مقبولا عند الله نعم ياكي إني قبليا بلي الله عز وجل فإن ذلك من أهم الأمور فإن ذلك من أهم قبل استكليزة وستكليزة وفزورة لما بمهم سامة نعم ألاف وسيم الشيخ حفظه تعالى قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أصوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا يعني تصميم تلمع لي فناذي فيه كسبب لي عندك يولي كما تقد كان لكم في رسول الله أصوة حسنة نجام بوهي لكم يجيز تلمع عليه الصلاة والسلام وقال لي صالة زمال ديني ها Mănâncă una Himanalu, nulă nimta radioia Allah, azotele nescălmușo. Ia n-a nimta radioia cu cuțanul Allah. Siku ili am mușo, ili e de calip, ili e de matido, lipokia fania, apate, udirawaki. Ikiokweli, uta radioia iilo, basim mugizim, trimit alesasaram, punikila la lacul în lifania, catkadini hini. Uta radio cu liposawabu, fania, ta capo fania. Pai? N-am. Hapadio mușo am نسأل الله أن ينفعنا بما علمنا ويجعلها في ميزان حسناتنا يوم القيامة إنه ولي ذلك القادر عليه صلى الله عليه وسلم, محمد وسلم. نعم سؤال هذا هو سؤال ست دائم يكتوكك ونواكب ويجعلها في ميزان حسناتنا يوم القيامة تفضل من السؤال نعم نعم clasic vegan. Alibani. Nelezo la Nu swali liko hapo nishakuelewa maelezo yako swali نعم tafaltiana ni jambo kumba kivotezo na udoto nimekuambia niametapaltiana eti ni kauli mbili za kupingana zaenda kinyume ni mapokezi ya imam ahmad kwa amepokelewa hivi na amepokelewa hivi naauliza kuwa imam kuasnia moja ya toshereza mzimu na kila siku iwe kwenye nia pia hii imepokewa kutoka kwake ha na dalili zilizotajwa kwa kwa kila siku na siku yake ni moja kwa kwa ikivunjika somo moja haisababishi kufunjika ya nyingine kwa hivyo kila moja itakuwa na haki yake na nia iwekyo kivi yake hasa kauli mbili zitakuwa tofauti la hazi vunjiki ya jumla hazi kuvunjika tayib lakini, kini, su aline kokua, umamahama Kauli, mi ca orizakul în anakinume, na, tu, katika maisha ya kawaida a sambua, iri diambo, ba, na, Ya mwanzo wa mwezi, yatosheleza mwezi mzima ina maana kwa kuwa lao watavunja saumu moja, saumu moja tamvunjia saumu nyingine zote zinatangulia, la wale wakaitumia hoja hii dhidi yao kwa sababu wao wakiri kwa kuwa kuvunjika saumu moja hakusababishi kuvunja nyingine, kwa hivyo la budda kwa kwa makiri hili kwa kila siku ina nia Na, Tayeb? toba kwa sababu angalieni la muhimu litangulizi tuna na wenzako na tuna kwa mosali sita ya juu vawote madi ne zakfanya badamu yeye ashayakinisha juu Kutulia Habari yani kutubutu cu ochiul meu cuciu, nu cu ochiul meu cu ochiul meu, nu cu kwa muadhini, ukajua nu cu ochiul meu cu ochiul meu cuciu, nu cu ochiul meu cu ochiul meu cu ochiul meu cu ochiul meu cu ochiul meu cu ochiul meu sekunde cu فايننشكال بله بله مسماما كالعقادين اكونا تاتيزو إن شاء الله نعم تفضل نعم يعني نعم نروحه مال دي طيب ما را اجهزي أسكي أذانا يفيد لا يبدو أن يقول أين ليه؟ أو آتي هل التكوج إن شاء الله لما أنا بأكل فتاجو. لكن إن تقوم بيكي طيب كنا أقوال لني هل إجابه طيب لكن أقرب نكوة كليكي لكو مدموني داني يمدوم ها؟ والله أعلم أميكي ye layoaخذ عليه wa sababu kimiza wakati gani fajili shachomoza si ndio kimepita kitu wakati fajili shemoza faib lakini layoaخذ عليه haina ile kile kilichoko hajekitia kukimiza خلاص akomeke utosha kadha huwa na al-imam ash al munfi فيه أقوال فيها إن شاء الله wake kija tajaribu kuleta kiurefu naam tayib ma swali yako toka juu kwa wanawake swali la kwanza mimi sikufahamu atsema mfano mtu afaa aoshe nywele leo usiku kisha akaosha siku ya pili usiku je zile sala atalipa vipi لكن kwenye som lakini swali liko kwenye na ni nini Wajua tujizoezeshe tu, kuita misamiati kishiria Mtu afa aoge josho kubwa Mtu heza kuosha nyele kwa rahaza kitu Mtu heza kuosha nyele kwa kwa nyele uchafu ha? Mtu heza kuoga Akati ya tu kumambia lazima kuosha nyele ufahamu na yako paka sasa wanawana wati ufahamu Kuoga mtu josho kubwa mpaka tumie shampoo Haya sina shampoo mimi Achelewesha kuoga Sola zimtoke, shampoo pengine ngukwisha ngoje niletewe. Kuosha nyele ni msamiyati khata kutumia hapa. Kuoga josho kubwa. Ikiwa hivi ndio Na yeye amitahirika leo usiku. Na asioge. Josho kubwa kuondoa nini? ili ile hadatha alionayo. Akaoga sikipili. Kuna tano zimempita. Ha? Hili ni dhambi kubwa sana amenifanya. Usiulize kuzilipa. Hapa uliza je, afa kufanya hivi? <سؤال> هذا حرام ذلك علماء يكفروا هذا ومكفرشا من يوكي توصالا موجا انجيا وكتواكي فسنا عذر وكشريا عذر وكشريا إما ملالة أو أمي سحاو أمي لالة كيبين هو يحضر شكولي أو أمي سحاو كيبين دي كمي توكا أمي جاني أكيلي هايكو فتولي طيب لفيلة بيلة أمي يقول سبحانه له أنا فهمتكم بلي تاتو أكلي هايكم صلاة النبيته هو من معذور لكنه نفهموا ياه ها ونا كلي ياه وهم جون جماعته فيقولون جا كتياك إلي صلاة طيب كويلي با ها با كنا كنا علماء جنة وانا ملزمي شكويلي با نصلي ياك سب حديثي من كده كومتشو أكيسكيا نيلاء عيطو كندك أصل سؤالنا أنا عذر في شريعة حكوا بليبي صلاياك. طيب؟ كم وسم صلاياك هي كبليبي؟ نني واجب ماكي أصل. ونسمى أداة سؤالي. أصل السؤال أنا عليه أي توبة إلى الله. عليه أي توبة إلى الله هيكون شو هتاري؟ لكن هي غل فهموزيفد بكم بوف ممكن بيها من تقول قولي بيلم. آه؟ سؤال أسئلتي خلاص. هني قولي زجر كونيشاويه هيكون na ikiwa kubada yakubaliwe ni kwa kunyatari kukubaliwa kwa msali yani bado yuko kwenye dhima ndio maana yake iko kwenye dhima wewe wadai wa swala na hili deni yoshoku mbwa na kipindiki ile ambacho kwamba yeye ametwahirika ndani yake akiswali tuseme kwa yeye uza swala za siku nzima laa abadan salla fili asemwa ikiwa hivi ndivyo nilivomfahamu sawa basi ni hivyo wallahu aalamimi swala naliona likuna halikwazi naam salla fili asemwa mfano mtu yuko kwa hedi asubuhi akainuka na akala daft lakini ajua kuwa hifai kufunga amekula kwa raha zake Je, upata baraka? Sahur ni chakula kinachofungamana na na kufunga. Okay. ,wa na kufunga Masala kula kwa raha zako, hichi si chakula cha raha. Hichi ni chakula cha ibada. chakula cha Hapo hakuna aliingia, yingii kwenye kwenye nasi hini mtu kula kwa raha zake. Naam. طيب صلاة الثلاثة وثيما ومثيما كما أنت أكياموك نيوكو كوا جنابة سيكو يا رمضان ألافو أكاپتكيو نجوى لشتوك أفا أفنجي أفا ينيني طيب سؤال يعني من السؤال نكوى يهي يامي طهيري كوسيك ساو كيشا كلالا حكووغا جنابة أكياموك جوى لشتوك ha emmpita nin ni sala alfajiri wala salu iliyompita ni sala aidipe ata swali na ikiwa ni kupitikiwa kwa kawaida hana ithibabu mpitikiwa ikiwa iki ني وكاتب يعني، ني وكاتب أو كuche جزاه الله خيرها، فمن كمبوشة حديث من كمبو، اللي يتجاج أو اللي ميتاج خمسون آية، نمتاج آه، خمسون آية سنة سحور نكuche ما ناسحور دينه إلا تككونيني سحر، نسحرني قبل الفجر، قبل الفجر يعني قبل الفجر يتو، نعم alafu asema kama uswala tano kama unataka kusali tahajjud mwanzo ule daku au usali طبعا kusabda kuala kabla al-fajiri na ukishakuwa ni wakati ni huo ungoje ule daku alafu usali طيب salla 6 سما yafaa watu kwenda mfungo na familia yao kuangalia Mfungo na kuangalia mwezi. Mfungo ni lahu. Hii mfungo tunawajua sisi ni matezo. Na ane kundaku mfungo huangalia wanawake. Na huangalia starehe zivyoko kwenye mfungo. Haangali mwezi. Ndotunawajua <laughs> sisi. Mfungo ni haramu. Mfungo ni haramu. Kwanza ni bidraa kwa sababu imefungamanishwa ni ibada usiniambie ni ada sitofanya la kuna irtibati na ibada kuna nenda mfungo wa mwezi mwingine wote isipokuwa ramadhani kwa sababu ya ibada ya soma kwa hivyo ni bid'a kwanza pili ni maasi ya inapatikana chugu mzima ndani yake maasi ya ihtilaf bahari na haifai kugeuza jambo hili ukasema basi sisi tutafanya mambo yaheri kusherehekea mfuko bid'a itabakiani mbovu hata ukiita ibada ndani yake bid'a ni mbovu kuliko maasiyah ma yajuzu na msali yako imisha nafikiri na wakati